وَمِنَ الأَمْرِ مَا شَاءَ رَبُّنَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا أَصِفُهُ إِلَّا كَمَا وَصَفَهُ حَسَّانُ بْنُ فَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ قَالَ أَغَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهدو أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهدو وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهدو وشق له من اسمه ليجده فذو العرش محمود وهذا محمد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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أسأل الله الحليم الكريم جل وعلا أن يحفظ هذا المسجد بحفظه اللهم اجعله دائما وأبدا منارة ونبراسا للتوحيد والإيمان والسنة إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله آه من الدنيا آه آه من الدنيا والأمراض التي فيها آه من الدنيا وهمومها آه من الدنيا وعمومها آه من الدنيا والظلم والظلم والطغيان الذي فيها فأذنوا لي أن أضع الدنيا خلف ظهري لنتكلم عن مكان لا طال ما اشتاقت القلوب إليه تعالوا بنا لنتكلم عن مكان لا طالما سمعت عنه الآذان ولم تلتفت اليه تعالوا بنا لنتكلم عن مكان لا طالما شوقنا الله عز وجل اليه تعالوا بنا لنتكلم عن مكان لا طالما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه ودلنا على الطريق اليه تعالوا بنا لنتكلم عن مكان حرص الشيطان جهده لصد الناس عنه ومنعهم من الوصول إليه. نعم هي دار الكرامة هي دار الكرامة هي دار المقام هي دار السلام هي دار السلام هي دار السعادة. نعم إنها الحسنى إنها الجنة هي دار الرسل والأنبياء. والصالحين والأتقياء والصالحين والأولياء والشهداء فأذن لي أن أتحدث اليوم عن تسلية المؤمنين المبتلين بما أعده الله جل وعلا في جنات النعيم إنها الجنة لا مرض فيها ولا شيخوخة فيها ولا موت فيها ولا هم ولا حزن ولا ضيق ولا فقر ولا ظلم فيها فتعالوا بنا لنتكلم في هذه الدقائق عن الجنة ولن أضع للموضوع عناصر بل أدعو الحديث لتوفيق الله جل وعلا يبدأ الحديث بما أخبر الرحمن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 تنعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا لقد أعض الله جل وعلا لعباده في الجنة عجبا فإذا ما نظرت لطعامها وشرابها انظر وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون الله أكبر انظر هنا لترى نهرا من لبن لم يتغير طعمه وانظر هنا لترى نهرا من عسل مصفى ثم انظر لترى نهرا من خمر لذة للشاربين ثم انظر لترى أنهارا من ماء غير آس ثم ماذا بعد الأكل والشرب أبول وغائط كما كان يحدث في الدنيا كلا والله إن الله الذي أخرج الطعام والشراب منك في الدنيا على شكل بول وغائط سيخرجه منك في الجنة على شكل عرق من المسكي يتحدر من على جبينك كحبات اللؤلؤ في منظر لا يعلم جماله إلا الله وإذا ما سألت وإذا ما سألت عن بيوت الجنة وقصورها فحدث ولا حرج وأسألك بالله لو أتينا بكل مهندس الدنيا وعلمائها ليشيدوا لنا قصرا يشار إليه بالبنان تخيل روعة هذا القصر وما سيجعلون فيه من أمتعة ونعيما لم يخطر على بال أحد فما بالك لو قلت لك إن بيوت الجنة الذي صممها وبناها إنما هو الله الذي بنا بيوت الجنة وصممها أحسن الخالقين جل وعلا فانظر هنا لترى الخيام والخيمة لؤلؤة مجوفة فرغها الله جل وعلا من داخلها لتصبح بيتا لك في الجنة ثم انظر إلى قصورها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جدرانها لترى لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك طوب ذهب وطوب فضة والمنى اللي بينهم من المسك هذا شكل الجدار فما بالك بالداخل ما بالك بالداخل ولقد راى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنه فوق شجرة ساقها من ذهب راى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنه فوق شجرة ساقها من ذهب ولقد راى النبي صلى الله عليه وسلم قصوراً معلقةً في سماء الجنة كالسحاب كيف نصل إليها الله أعلم ولقد أعض الله جل وعلا لعباده في الجنة من بيوتها عجبا فانظر إلى غرف الفردوس الأعلى لترى غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها تجري من تحتها الأنهار كيف قال العلماء لا نعلم ثم انظر, ثم انظر ماذا أعض الله جل وعلا لعباده المتقين في الجنة من مواصلاتها أبشروا يا من حرمتم من سيارات الدنيا ومن مواصلاتها الفارهة لقد أبدلكم الله جل وعلا خيرا في الجنة فانظر هنا لترى بساطا أخضر تركبه ويطير بك في سماء الجنة فحيثما أردت أن يأخذك أخذك وكما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتني دخلت الجنة فإذا ببساط أخضر فحيثما أردت أن يأخذني أخذني ثم انظر إلى مواصلة أخرى من مواصلات الجنة ألا وهي الخيول المجنحة تخيل خير بأجنحة يطير بك في سماء الجنة حيث شئت قلنا نسمع عنه في الخيال إنما هو واقع في الجنة بفضل الله جل وعلا ثم انظر لترى النجائب في الجنة وهي النوق المسرعة التي لا يعلم ماهيتها إلا الله ثم انظر في الجنة لترى رجلا يطير بجناحين في الجنة كجعفر رضي الله عنه ثم منظر إلى متعة وإثارة ثم منظر إلى متعة وإثارة لم يحرم الله عز وجل منها أهل الجنة. انظر إلى متعة وإثارة أخبر عنها الله جل وعلا في القرآن فقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أي يمسك أهل الجنة بقضبان من ذهب يضربون بها الجنة فتتفجر الأنهار أنتم الذين تفجرون غيون الجنة بقضبان من الذهب في متعة وإثارة أخبر عنها الله جل وعلا لكن لو عشت في هذه الدنيا ملكاً تملك كل شيء أنت ملك في الدنيا تملك كل شيء لكن تعيش في هذه الدنيا وحدك لا ترى من البشر أحد ولا تكلم من البشر أحد بالله عليك هذه تكون حياة اللي انت تعيش ملك في الدنيا تملك كل شيء لكن تعيش وحيدا منعزلا عن الناس لا ترى من البشر أحدا ما هذه حياة ولا أنسى ملكة من ملكات أوروبا من ملكات أوروبا لما سئلت عن أسعد لحظة تمر عليها فما ذكرت قصورها وما ذكرت لآلئها وما ذكرت جواهرها إنما قالت أسعد لحظة تمر علي لما يجلس مع أولادي وزوجي ويجتمع شمل الأسرة. نعم، إنه النعيم الاجتماعي. لم يحرم الله عز وجل منه أهل الجنة. انظر كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. يا لها من لحظة. لما يجتمع شمل الأسرة في الجنة. يا لها من لحظة لما تجتمع وتلتقي بزوجتك في الجنة يا لها من لحظة لما تلتقي بأولادك في الجنة يا لها من لحظة لما تلتقي بأحبائك وخلانك وأصحابك في الجنة يا لها من لحظة يا لها من سعادة لما يجتمع شملكم في الجنة بفضل الله وتأمل قول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحق نعم حتى لو كانوا في منزلة أقل منك في الجنة سيرفعهم الله عز وجل إليك حتى لا تحزن على فراقهم في الجنة طالما ماتوا على الإسلام طالما ماتوا على الإسلام سيرفعهم الله عز وجل إلى منزلتك في الجنة ثم يجتمعون في الجنة في جو جميل من الألفة والموادة والرحمة ويتذاكرون ما كان يحدث لهم في الدنيا ويتذكرون ما كان يحدث في الدنيا فيقولون كما قال الله جل وعلا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين إن كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين كنا نخاف من الفتن في الدنيا، كنا نخاف من الفتن في الدنيا، كنا نخاف من المعاصي في الدنيا، كنا نخاف من سوء الخاتمة، كنا نخاف من عذاب القبر، كنا نخاف من موقف النقف فيه بين يدي الله، كنا نخاف من عرصات القيامة. إن كنا قبلوا في أهلنا مشفقين، نعم، كنا نخاف. كنا نخاف أن لا يتقبل الله عز وجل منا الصلاة كنا نخاف أن لا يتقبل الله عز وجل منا الصيام كنا نخاف أن لا يقبلنا الله كنا نخاف أن يعذبنا الله والمسلمة تقول كنت أخاف أن أخرج من بيتي بملابس لا ترضي الله والمسلم يقول كنت أخاف أن يقع بصري على ما حرم الله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا فإنعم الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إن كنا من قبل نصلي له إن كنا من قبل نصوم له إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ثم يدخل الملائكة عليكم في جو جميل مبشرين ومهنئين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هنيئا بما كنتم تفعلون الطاعات هنيئا بما كنتم تجتنبون الاثام والموبقات هنيئا بما كنتم تصلون هنيئا بما كنتم تصومون هنيئا بما كنتم تقومون بالليل والناس نيام كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقوب الدار هل انتهى النعيم الاجتماعي كلا والله كلا والله لم يحرمك الله عز وجل من نعمة الخدم الخدم في الجنة هل تعلم أن الواحد من أهل الجنة يخدمه خمسة عشر ألف خادم الواحد من أهل الجنة يخدمه هو وحده يخدمه هو وحده خمسة عشر ألف خادم نعم قال الله جل وعلا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وتأمل قوله جل وعلا ويطوف عليهم أن يطوفون عليك في جو جميل من المودة والرحمة ويطوف عليهم غلمان لهم تأمل قوله غلمان لهم أي صارت بينك وبينهم مودة هم يحبونك وأنت تحبهم يتحركون من حولك في حركات جميلة ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون إذا كان المخ... الخادم في الجنة من اللؤلؤ فما بالك بك أنت وأنت المخدوم إذا كان الخادم لؤلؤ فما بالك بالمخدوم هل انتهى نعيم الجنة؟ كلا والله فما بدأنا الحديث عن نعيم الجنة انظر إلى نعيم خاص لأهل الجنة ألا وهو نعيم الحور العين قال سعيد بن زيد رضي الله عنه لقد رأيتني دخلت الجنة لقد رأيتني فيما يرى النائم أنني قد دخلت الجنة بعد أن قامت القيامة ونادى مناد أن رضي الله عن سعيد بن زيد رضي الله عن سعيد بن زيد ثم أتلي لي ثلاثة من الخيول عليها ملائكة ثم قالوا لي هل أم بنا إلى ملكك في الجنة يقول سعيد رضي الله عنه فانطلقت معهم ودخلنا الجنة قال فلما دخلنا الجنة وجدنا نساء كأن وجوههن القمر كأن وجوههن القمر قال فقلت هن الحور العين أهن الحور العين قالوا لا بل وصيفات الحور العين يقول ثم انطلقنا فإذا بنساء أشد جمالا منهن فسألت هؤلاء الحور العين قالوا لا بل وصيفات الحور العين قال فظلنا كذلك حتى وصلنا إلى ثلاثة من النساء اثنان وجوههن كالبدر وواحده وجهها كالشمس المشرقة يقول فقلت لها من أنت قال فقالت أنا زوجتك في الجنة قال فمددت يدي إليها فقالت لا حتى يأذن الله ويقضى الأجل فقتل شهيدا في معركة القادسية نعم أنا لما أتحدث عن الحور العين فأنا أتحدث عن أفق جديد في الجمال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحورية يرى مخ ساقها من وراء اللحم يرى وخساقها من وراء اللح اللهم نعم أنا أتحدث عن امرأة ربيت بين قصور الجنة وشربت من أنهارها وأكلت من ثمار الجنة الحورية عذبة اللسان الحورية عذبة الكلام عربا أتصرابا كما قال الله جل وعلا وقال المفسرون أي تغازل زوجها بكلمات لم تخطر على قلب بشر إنها الحور إنهن الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان لون بشرتها كأنه الياقوت كأنه الياقوت والمرجان الحورية لو تفلت في بحر مالح لجعلته عذبا الحورية لما تضحك تنير سماء الجنة لضحكها الحور الحور العين قاصرات الطرف أي تجعل نظرها على زوجها ولا تحرك نظرها من على زوجها أبدا نعم لا تريد عن زوجها حولا ولا بديلا إنها, إنها الحورية نعيم أعده الله جل وعلا لعباده المتقين يا من تسيرون في علاقات نسائية محرمةٍ في الدنيا أما تخشون من ضياع هذا النعيم يا من ضيعتم الحور العين يا من ضيعتم الحور العين في الجنة بعرض من الدنيا قليل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وكلمة إلى النساء الصالحات المؤمنات التي يحزننا لما يسمعنا عن الحور العين أقول يا أختنا, يا أختنا أنت في الجنة ملكة تنافسين بجمالك الحور العين يا أختنا أنت في الجنة ملكة تسيرين بين قصورك في الجنة ومن حولك الوصيفات ومن حولك الغلمان وعليك من الملابس ما أعض الله جل وعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعضى الله جل وعلا للنساء المؤمنات في الجنة عجبا بل جعل الله عز وجل زوجها في الدنيا متاعا لها في الآخرة فجمله الله جل وعلا لها فأصبح أكعل العين وأنظر الوجه بل ينافس بجماله كما قال أهل العلم ينافس بجماله يوسف عليه السلام في الدنيا نعم متعها الله جل وعلا بزوجها في الدنيا ومتعها الله عز وجل بزوج في الآخرة هو زوجها في الدنيا لكن الله عز وجل حسنه وجمله حتى لو مد يده لأطفأت أساور معصمه نور الشمس لأطفأت أساور معصمه نور الشمس بل جعله الله عز وجل عذب اللسان لا ينهر كما كان ينهرها في الدنيا ولا يغضم منها كما كان يغضب منها في الدنيا هل انتهى نعيم الجنة؟ كلا وهذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد لقد أعض الله جل وعلا لعباده في الجنة عجبا وكل ما نذكره عن الجنة فهو للتقريب كما قال الله جل وعلا مثل الجنة, مثل الجنة التي وعد المتقون أي مثل ما يحدث في الجنة لأنما ما يحدث في الجنة يصعب على عقل بشري أن يتحمله فيقرب الله جل وعلا لنا الجنة بمثل هذا الكلام وإذا ذكرت الجنة ذكر الفردوس الأعلى كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا سألتم الله الجنة، فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة، فاسألوه الفردوس الأعلى. إنه وسط الجنة وأعلى الجنة. كيف كيف وسط الجنة وأعلى الجنة؟ الفردوس الأعلى يقع في مركز الجنة. لكن بلغ من علو المستوى مبلغا حتى إن أهل الجنان ينظرون إلى الفردوس الأعلى كما ينظرون إلى كوكب دري غابر ينظرون إلى الفردوس الأعلى وقد بلغ من العلو مبلغا ويقع في وسط الجنة منه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم منه يتفجر أنهار الجنة ولت أن تتخيل الصورة بجمالها الفردوس الأعلى يقع في وسط الجنة وأعلى الجنة تتفجر منه الأنهار إلى بقية الجنة الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن الجيعان في الفردوس الأعلى هم الرسل والأنبياء هم الشهداء والأتقياء هم الصالحون والأولياء هذا هو الفردوس الأعلى الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل انتهى نعيم الجنة؟ كلا،, كلا بل هناك نعيم للمحبين لمحب الصحابة نعم ستلتقي بالصحابة في الجنة والله إنه لنعيم والله إنه لنعيم عظيم أن تلتقي بأبي بكر في الجنة وتسلم عليه وتجالسه وتحدثه إنه لنعيم أن تلتقي بعمر بن الخطاب في الجنة ويحدثك وتحدثه وتسمع منه ويسمع منك إنه لنعيم لما تلتقي بعثمان إنه لنعيم لما تلتقي بعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه إنه لنعيم لما تلتقي بالحسن والحسين إنه لنعيم لما تلتقي بمصعب بن عمير إنه لنعيم لما تلتقي ببلال بن رباح إنه لنعيم لما تلتقي بخالد بن الوليد إنه لنعيم لما تلتقي بسعد بن أبي وقاص إنه لنعيم لما تلتقي بعبد الرحمن بن عوف إنه لنعيم أن تلتقي بهؤلاء الأطهار من الصحابة إنه لنعيم أن تلتقي بكليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنه لنعيم أن تلتقي بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بل إنه لنعيم أن تلتقي بالأنبياء وإنه لنعيم أن تلتقي بسيد الأنبياء في الجنة صلى الله عليه وسلم يا له من نعيم وفضل أن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أبشروا يا من حرمتم من رسول الله في الدنيا لن يحرمنا الله جل وعلا منه في الجنة أما اشتقت لرسول الله أما اشتقت لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يا له من نعيم وفضل لما تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقص عليه ما كان يحدث لك في واقعك ال وتقص عليه ما تحملته من أذى من أجل نصرة سنته صلى الله عليه وسلم وتقص عليه ما كان يحدث لك في الدنيا وتسمع منه ويسمع منك ولك أن تتخين لما تذهب لزيارته في الفردوس الأعلى ويمشي معك على نهر الكوثر في الجنة والله إنه لنعيم لكن ادفع الثمن في الدنيا ادفع الثمن في الدنيا ثمن الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إنها اتباع السنة اتباع سنته واقتفاء أثره والعمل على نهجه صلى الله عليه وسلم إنه لنعيم أن تلتقي المسلمة الطاهرة العفيفة بمريم ابنة عمران في الجنة إنه لنعيم أن تلتقي المسلمة بعائشة رضي الله عنها في الجنة إنه لنعيم أن تلتقي المسلمة بفاطمة رضي الله عنها في الجنة إنه لنعيم أن تلتق المسلمة بخديجة إنه لنعيم أن تلتق المسلمات بزوجات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويجلسنا مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة والتابعين إنها الجنة هل انتهى نعيمها ما بدأنا الحديث عن نعيمها يفاجئ أهل الجنة بمنادي ينادي عليهم يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن الله يستزيركم إن الله يطلبكم للزيارة إن الله يطلبكم لزيارته وللقائه فيبتهج أهل الجنة الله أكبر يطلبنا الله لزيارته نعم يترك أهل الجنة الطعام والشراب ويتركون القصور والبيوت ويهرعون إلى الوادي الأفلح للقاء الله جل وعلا فإذا ما وصلوا وجدوا منابر قد أُعدَّت لهم كل قد علم مكانه كل واحد من أهل الجنة قد أُعدَّ له مقعدًا للقاء الله جل وعلا منبرٌ من ذهب ومنبرٌ من فضة ومنبرٌ من زمرجد ومنبر من لؤلؤ ومنبرٌ من نور كل على حسب عمله فإذا ما ذهب كل واحد إلى مكانه ناداهم الله جل وعلا عبادي عبادي هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى كيف, كيف ربنا لم ترضنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول لهم الله جل وعلا أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا ثم يسألهم الله جل على وهو أعلم بهم هل تريدون شيئا هل تريدون شيئا فيجتمعون فيجتمعون ويقولون نريد أن نرى وجهك نريد أن نرى وجهك نريد أن نرى وجهك فيكشف الله فيكشف الله حجاب النور وينظرون إلى وجه الله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم فينسون كل نعيم في الجنة بنظرةٍ إلى وجه الله الكريم ينسون كل شيء ينسون القصور وينسون الجواهر والحور وينسون كل ما كان في الجنة بنظرةٍ إلى وجه الله الكريم يا لها من لحظة لما ترى وجه الله يا لها من لحظةٍ لما يبيض وجهك بالنظر إلى وجه الله يا لها من لحظة لما ترى من قال عن نفسه وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون نعم هذا هو الله الذي كنا نعبده هذا هو الله الذي كنا نصلي تضرعا إليه هذا هو الله الذي كنا نصوم ونمنع أنفسنا من ملذات الدنيا قرباً وشوقا إليه هذا هو الله الذي كنا نبكي شوقا إليه هذا هو الله الذي كنا نبكي بين يديه وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله جل وعلا في الجنة عباد الله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا التي نورث من عبادنا من كان تقيا أين التقوى يا عباد الله أين الخوف من الله أين الخوف من الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين يا أصحاب المعاصي كفا يا يا أصحاب المعاصي كفى أما تخشون من ضياع الجنة يا أصحاب الظلم كفى أما تخشون من ضياغ الجنة يا أصحاب التكبر كفا أما تخشون من ضياغ الجنة يا عبد كم يراك الله عاصيا يا عبد كم يراك الله ظالما يا عبد كم يراك الله متكبرا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا نسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرأ لم يلبسيا من التقى تجرد أريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي وأعمل وأعمل لدار غد الجار فيها أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب قصورها ذهب والمسقطينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر تجري رقيقا في مجارها والطير والطير تجد على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعه في ظلام الليل يحييها فاللهم انا نسألك أن تجعلنا من اهل الجنه اللهم لا تحرمنا من الجنه اللهم لا تحرمنا من الجنه اللهم لا تحرمنا من لقيا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه اللهم لا تحرمنا لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنه اللهم ادخلنا الجنه واشرنا من ال اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم عص مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عص مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عص مصرا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصر وأهلها من شر الأشرار اللهم احفظ مصر وأهلها من فجر الفجار اللهم احفظ مصر وأهلها من شر ما وعاقب عليه الليل والنهار الله مخفظ مصر اهها من قيد الكائدينين الله مخفظ مصر اهها من أضوان المؤتين اللهم م داء المسلمين في مصر رحمةك يا ررحمان الله مخت دماء المسلمين في مصرربرحمةك يا رحمن الله ممن أراد دماء المسلمين بسوء فنا فيها عجائب قدرك اللهما إرض الإسلام صر المسلمين في كل مكان الله ما الشرك المشرنا في كل مكان ربن أفر لنا ذنوبنا أسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا أنصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمة موتانا وموت المسلمين وشف مرضانا ومرض المسلمين وقض الدين عن المدينين اللهم نفث هم المهممين وفرج كرب المكروبين اللهم نفث هم المهممين وفرج كرب المكروبين واجمعنا مع سيد النبيين وسط الصحابة والتابعين آمين آمين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ما الصلاة